وَكَانَ اللهَّهُ عَليمًَا حَكِيمَا وَمَيْ يَكْسِبَ خطِي أَةً أَوْ إِسمَْثَُّا يَرمِ بِهِبَر أَ فَقَدِ احتْتَمَ لَ بُتَانَا فَقدِ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوك لهم الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء